واجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين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 لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله اللهم لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان اللهم فاعلنا فيها على الصيام والقيام اللهم لليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا وأزواجنا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 اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح إمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا